بسم الله الرحمن الرحيم يسروا إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة أعلم على نبينا محمد وعلى آله الرحمن الرحيم أما ذاك فإن الحديث عن الفرق ليسا هو من بعد الاسترد التاريخي لن يفتد منه الاطلاع على حوال الفرق لمجرد الاطلاع كما يطلع على الحوالي التاريخية والوقائع التاريخية السابقة وإنما حديث عن الفرق له شأن من وهو من على من جانس وهو الحذر من شر هذه الفرق ومن والحق على نجوم أهل السنة صرفة أهل السنة والجماعة التي هي عرف طراط المتقيم لا شك أنه تمثق بما عليه أهل السنة والجماعة وترجم عليه الزرق المخالفة لا يحصل عبوا للإنسان لا يحصل لما ذات الزرق ومعنى فج ما هي الزرق الناجح ما من هم أهل السنة والجماعة أنه يجد على المسلم أن يكون معهم ومنهم هم أهل الزرة المخارفة وماهي النجاهدهم وشبهاتهم حتى يحذر منها لأن من لا يعرف الشر ينشك ويقع فيه كما قال حليفة بن اليمان وقال الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أتأله عن الشر مقافة أن أقع فيه فقلت رسول الله لا كنا في جاهلية وشرق فجاء الله بهذا الجيد حصل الخير فهل بعدها من الخير من قال نعم قلت فهل بعدها من الشر من خير؟ قال نعم وفيه دقا قلت وانا دقا يا رسول الله قال قوم يهدون بغير هدي ويستمون بغير سنة قلت فما تأمرني؟ قال لأن تجدم جماعة المسلمين وإمانهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمان قال لأن تعتجل تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أصلي شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك فما عرفت الفرق ومذاهبها شبهاتها وبعرفة الفرطة ان اتيه اهل السمين والجماعة وناهي عليه ان فيه خير مكهير للمسلم لان هذه الفرطة الضالة عندها شبهين وعندها مخيات فمليل ينطر الجاهل الجاهل يغطر بهذه الدعايات وينخدع بها فينفني إليهم فما قال صلى الله عليه وسلم لما نفر في حديث قليبا فنبهد على الخير بالشرق قال نعم دعاة على أبواب تهنم من أطاعهم قد أفروا فيها فالخطر حديث وقد وعوى النبي صلى الله عليه وسلم حابه ذات يوم فنادى ابي بن القضاء بالبتاريه فعادهم طويبه من وكله منها ضغينه بليغه ودلت من القلوب ولغته من العيون قلنا يا رسول الله فانعمه عره مهدع فاوتنا قال اؤزيكم وتؤزيكم بتقوى الله والصدق والطاعه وان عليكم عفا فانه ما جعل شريكم فكان اختلافا فعليكم بسنة وسنة القلباء الراشدين من باب كرسكوا بها وعظوا عليها للنواجد وإياكم ومحددات الأمور فإن كل محددة بجعة وكل بجعة ضلل أكبر طول الله عليه وسلم أنه سيكون هنا اختلاف وتفرق وأوصى عند ذلك بمجوم كمعة المسلمين وإمامهم والتمسك بثنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتغنى حالتها من الأقوال والأفكار والمذاهب المجلة فإن هذا هو طريق النجال قد أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع والاعتصام بكتابه ونهى عن التفرق قال سبحانه وتعالى اعتصروا بحضر الله جميعا ولا تذرقوا وانكروا جعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأفضحتم بنعلته إفوالا وكنتم على شفى حبرة من النار فأنقلكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون قال سبحانه وتعالى ولا تَكُونُ كَيَّنِينَ تَهَرَقُوا وَاَخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم يولا تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل والاختلاف قال تبحانه وتعالى إِنَّا الَّذِي مَفَرَّقُوا دِينَهُمْ وكانوا شيعا في شيء إنما عمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يسعلون الدين واحد هو ما به رسول الله صلى الله عليه وسيء لا يقبل الانتسام إلى ديانات وإلى مذاهز مختلفة الدين واحد دين الله سبحانه وتعالى ما جاء رسوله صلى الله عليه وسلم وثرت أمته عليه حيث ثرت الله عليه وسلم أمته على التربة لأنها كان لا يجيب عنها إلا هالك وقال صلى الله عليه وسلم إني تالكم فيكم ما عندما اكتبتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته وما جاء التبرط في الكتاب العزيز إلا ملهوما ومتوعدا عليه وما جاء الاجتماع على الحق والهدى إلى محمودا وممرودا عليه بالأجر العظيم لما فيه من المصالح العاجلة والآجلة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة حديث كثيرة تأمنوا في نجوم صلى الله عليه وسلم سرقت اليهود على إحبار سبعين فرق وسترقت النقار على سبعين, سبعين فرق وستتفتلق هذه الأمة على سبعين, سبعين فرق كلها في الله في واحد قال قالوا يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه فأخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنه لا بد أن يحظو تفرق بهذه الأمر وهو لا ينفط عليه وأنا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا الأخبار منه صلى الله عليه وسلم معناه معناه النهم حضر معناه النهي عن التبرق والحضر من التبرق ولهذا قال كل ما تبنا تبنا واحدة عنها صلى الله عليه وسلم هذه الواحدة النهجة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه فمن على ما كان عليه الرسيل صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الناجين النار ومن اختلف عن ذلك فإنه متوعد بالنار على حسب بعده عن الحق متوعد بالنار إن كانت فرقته فرقة كفر وردة فإنه يكون من أهل النار خالدين فيها وإن كانت فرقته دون الأنف فإنهم متوعدون بالنار متوعدون بالنار لكن لا أخلد فيها ما دام أن فرقته لم تفرجه عن. الإسلام. لكن عليه وعيد شديد ولا ينجو من عيداً وعيد إلا طائبة واحدة من ثلاثم وهي الفرقة اللاجئة من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مؤتفى هو وكلة رسوله صلى الله عليه وسلم والمنهج والسليم المحجر الغير قال هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى والثابتون الأولون من المهاجئين والعنصائي والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه وراضوا عنه قال والذين اتبعوهم بإحسان قال لهذا حلى أنه مطلوب بدأت من حتى هذه الأمة أن يتبعوا منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأرطى أنه هو منهج الرسولocus الله عليه وسلم وما جاء به الرسول الكرآن عليه وسلم أنما من انحلب منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأرطى فإنه يكون من الظالمين قال سبحانه وتعالى ومن يتع والرسول فأولئك مع النبينا أنعم الله عليه من النبيين والسديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى لله علينا فمن أطاع الله وأطاع بعسول في أي سبع سواء كان في وقت رسولة الله عليه وسلم هو آخر مسلم من في الدنيا إذا كان على طاعة الله ورسوله فإنه يقول مع الفرقة النبي مع النبي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما من تخلف عن هذا المنهج فإنه لن يقتل على هذا الوعي ولن يكون مع هؤلاء الوقت الطيبين وإنما يكون مع من حاج إليه من المخالفين ولهذا هذا الدعاء العظيم أن ينكرره في صلاةنا في كل رفع في آخر الفاتحة اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنحلت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين هذا دعاء العميل سنبدأ له نسأل الله بكل رحة من صلاةنا أن يهدينا للصغاط الذين أنعن الله عليه وهو الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام وكان عليه أتباعهم من أيوم السيانة. وآخره محمد صلى الله عليه وسلم هو المتبع والمطاع والمتجاهده صلى الله عليه وسلم لأنه نبيه آخر الزمان ولند الله لأن تقوم الشاعر والناس كلهم مأمورون باتباع هذا الرسيل صلى الله عليه وسلم حتى لو قدر جاءنا جاء نبي من الشادخين فإنه يجب عليه أن يكون متبعا لعلى الرسول صلى الله عليه وسلم الله والله لو كان أخي موسى حي ما وفعه إلا استدائه وذلك في قوله تعالى وإلى حج الله يتقى النبيين لما عادتكم من كتاب وحكمة ثم جاء رسول لمحمد صلى الله عليه وسلم مفدق لما معه لتؤمنوا الذي ولتنصرونه قال أحرمتم وأخذت على ذلك قصري قالوا أطرارنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم فاسقون أفعل رجيم الله يقول فلا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم اللذين محمد ومن ابترى غيره من الأبيان فإنه لم يقبل وهو قوم نوام تيار من الخاسرين ومن يبتغي غير الاكمال دين البلد يقبل منه ورضى الاخره من الخاسرين غير المغضوب عليهم هم الفرق الضالين والمغضوب عليهم كل من عنده علم ولم يعمل به ان اليهود وغيرهم منذ زمان علماء الذين عرفوا الحق وتركوه تبعا لأهوائهم واغرابهم ومنافعهم الشخصية يعني كل الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يتبعونه بل يتبعون أهوائهم ورغباتهم ومثلينه عليه, عليه أو قفره أو انتباعاتهم الملهادين أو هؤلاء يعتبرون ما ملحوظ عليه. يلعن الله على حفره. عذره الله عليه. والظانين اهما الذين يعملون وينتظمون في لا يطيعون على غير طريق الرسول الله عليه وسلم. كلمه دحه المنتظرين والمخرجين الذين يجتهدون في العباده والجهد والصلاه والصيام وإحداث عبادات ما أنزل الله بها من خلطان ويقعبون أنفسهم لكنها ومعتي بها الرسول الله هؤلاء نبالهم هم مرضود عليه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هؤلاء هم مضمئنين لهم النصارى كل كل من عبد على شهل وظلال عرض الله عبادة لم يحق على الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كانت نجته حسنة وصده طيب فالعبرة ليست بالنقاطه فقط العبرة بالاكتلاع ولهذا يشترط في كل عمله أن يتوصر بني شرطة. شرط الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى امرنا بالاجتماع على كتاب والسنه ونهانا عن التفرق والاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك امرنا بالاجتماع على الكتاب والسنه ونهانا عن التفرق والاختلاف وفي ذلك ينافي الاجتماع على الكتاب والسنه من الخير الحاضر والآجل وما في تفرق ولا يذل من المجاد العادله والعادله في الدنيا والاخره فالامر يحتاج الى اتمان لأن كلها كلما تاخر الجمال كثرت الفقر كثرت الديانات كثرت النخل والمجاهد الباطلة تنصبت اي صناعات متفرقه واكل الواجب على المسلم أن ينبع كما وافأ الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ به كائنا من كان لأن الحق الضالة المؤمن أما ما خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تركه ولو كان مع جماعته أو مع بل ينتمي إليه هذا من المخالف لكتابه الإنسان يريد النجال لا نريد الهلاء في نفسه والمجاملة المجاملات البارية مثلا مثلا في جنة أو نار الإنسان لا يتأخذه المجاملة أو يأخذه التعصب أو يأخذه الحوار لأن يلحاج مع قيل أهل السنة والجمع لأنه لذلك يضر ويخرج نفسه عن طريق النجاة الى طريق الهلاس فالله عم السمع والجماعة فلا يضرهم من خلقه وانا جيت معهم وانا جيت الله ما يضرهم ان جيت معهم الحمد لله وانفرقون دعانا لانهم يريدون الخير للناس وانا جيت معهم فانت لا تضرهم ولهذا قالت الله عليه وسلم لا تدان طائفة من على الحق ظاهرين لا يضره من قدمه ولا من خالها حتى ينفي أول الله الكبارة وتعالى وهم على ذلك وليس العبرة بالكثرة العبرة بالموافقة العبرة بالموافقة للحق ولو لم يكن عليه الثلاثية من الناس حتى ولو لم يكن عليه في بعض الأزمان إلا واحد من الناس. فهو الحق وهو الجماعة لا نفهم من الجماعه يعني الكذره لنفهم من الجماعه ما الحق وورث الكتاب والسنه وذلك الذي علمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا جاءت كذره هو سوء وحق الحمد لله فيقولوا اذا اجتمعت في الكذره فالحق هنقولوا الحمد لله اما اذا لا تجمع الكذره والحق فلأني لا مع الحق ولا لم يكن معه إلا القليل هذا هو دمس فما أخبر به صلى الله عليه وسلم بشصول التفرق والاختلاف قد وقع ويتطور كلما سأقر الجمال تطوروا التفرق والاختلاف إلى أن تقوم السعر. حكمة من الله سبحانه وتعالى ليبتل عبادة ليتممج من يطرم الحق ممن يرثم الهوى والعطالين حسب الناس وليطرقون أن يقولوا آمنا وهم لا يسترون ولقد فترنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين قدقوا ولا يعلمن حكماً من الله سبحانه وتعالى ولا يجعلون مختلفين إلا من رأسنا ربه وإذا نتقلقهم حكمت كلمة ربك لأملأ أن جهنم من الجنة والناس يجعي حصولها نستفرض القرآن الاختلاف ابتلاؤه من الله سبحانه وتعالى وإلا فهو قادر سبحانه على أن يجمعهم على الحق ولو شاء الله يجمعهم على الحق وقادر على هذا لكن حكمته حكمته بالخبط إمكانه وتعالى أن يرسل بوجود التفرق والاختلاف من أجل أن يتميز طالب الحق من طالب الهوى والتعاصر هذه فترة عظيمة من الله سبحانه وتعالى كما أكبر ديب القرآن يسلم للموقوع التفرق والاختلاف كان وقعهما رضي الله وعليه وما جاء هلماء الأمة في كل جمال ومكان عند آمن اختلاف وصولا بالتمتك لكتاب الله وصولة رضي الله صلى الله وسلم في خطبهم التي ضقيت بعدهم وبعد وفاتهم تجدون في باستثال فحيظ المقاعد والانباب الاعتصام بالتثال والسنة تجدون في كتب العقائد ذكر الزرك وذكر الزرقة اللاجية واستفادة الزرقة اللاجية هذا موجود في كتب العقائد أقرب شيء شرح التحولية تحوله الشرحة وبين أيكم الآن والغلب من هذا آل. آل بيان الحق من الباب فأوقع ما أفضل رضي الله صلى الله عليه وسلم للتصرق والاحتلال لكن دقي ما يجب علينا أن نحن لا يتصرق والاحتلال الواجب أن, أن نعمل لما رصانا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله عليكم بسنة وسنة الغنفاء الراشدين المهديين من بعد لا نجاح من هذا الخطر إلا بالتمسك لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تحتبنى أن التمسك بجتاب الله وسنة رسولة مع الطائفة المنطرة لا يستبنى هذا الأمر يحكم بسهولة بل يحكم لا يكون بيها شرعه لكن يحتاج إلى صبر يحتاج إلى صبر وثبات وإلا فإن المتمسك بالحق خصوصاً في آخر الزمان سيعاني من المشارك ويكون صادر على دينه في آخر الزمان فالقاومي على الجميع كما القحى عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتمسخون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسائلون على منهج السلف يكونون غربا يكونون غربا في آخر الزمان كما أخبر جداني صلى الله عليه وسلم قلق للغربا ادعو الله يا رسول الله الذين نذبحونا ما استغلال وفي روايه يخلقون اذا اذا خشى الناس هذا الاشكال الاول العلم العلم في الله وسنه رسوله, رسولة, رسولة صلى والعلم بمنهج الشارع الصالح وما سانو عليه واحتاج إلا تمشتكم بهذا وصبر صبر على ما يلحق الإنسان من الأذاء في ذلك وإن هذا يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعقل إن الإنسان لدي خس إلا الذين آمنوا وعلموا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا تواصلوا الصبر هذا يجب على أنهم سيلاكون مشقا في إيمانهم وعملهم وتواطيهم بالحق سيلاقون عنقا من الناس ونعما من الناس يخوضي خضر قد وقد يلاقون تهديدا وقد يلاقون قاتلا ووردا وماس يخبرون على الحق الحمد لله تخبرون على الحق ورزتون عليه وإذا تدين لهم أنهم على من القطى يرجعون إلى الصواب لان حدث هون هو الحق ان هون يطير نعم حدث الترار حدث التفرق في الوقت المبثل او ما حدث فرقة القدرية في اكل فرق القدرية ان القدر ويقولون ان ما بها الكون ليس لقدر وطلاعي من الله سبحانه وتعالى وإنما هو أمر يحدث بدون ثابت بدون ثابت تصدير من الله عز وجل فأمحروا أن رخي افتادت من أمكان الإيمان لأن أمكان الإيمان فتها الإيمان بالله وملايكة وكسب وغروفه واليوم الآخر والإيمان بالقدم خيري كله من الله سبحانه وتعالى حدث في في آخر أهل الأهل الصحابة تمكن أن يكون ما يجعب لأهل الحون بقضاء النام والقدر وإن ماهو جوء يحدث سبحة كما يقولون تعال الله عما يقولون ولذلك سموا بالطبعية وسموا بمجوش هذه الأمة لما رجاء لأنهم يدعمون أن يقول لوائد يقربوا نفسه ولن يكن ذلك بتقدير من الله ولا بخلق من الله عز وجل إذن أثبتوا خالقين معواق في رئيس أنهما يقولوني أن الكون له خالقان أن يرى أن يرى أن يرى خلقوا في خلقوا في خلقوا على النجوز لأنهم أثبتوا خالقين متعجدين كل يفرق عندهم كان نفسي انزال صب الى هذه الامه والقسم هو هجر مصر اذا تدريب يعني الذين يقولون ان العبد مجبور الحياه على فعل نفسه وليس له اختيار وانما هو كالجيش الذي تحرك قهرا بدون اختيار هذا لكن الجبريل أو المجلس الغلاف الغلاف القدرية أنه لغرض لإثباث الحذر وسنع الحذر الاحتيار منهم على الأخ أثبتوا اختيار الإنسان وغرض لإثباث اختيار الإنسان أكثر قالوا إنهم يحبط فعل نفسه مستقلا عن الله تعالى الله عما يقينون وهؤلاء يكمل القدرية المهاجة القدرية المفاد ومنهم المتجنى ومن, ومن سارى في في نشابه هذه فرقة القدرية وتفارقة القدرية الى فرع كبيرة لا يعلمها الا الله لان الانسان لا ترى جيد الحق فانه يهين في الظلمان ولا يجب يتحضر لا يجب كل شوية يخبث مذهب كل شوية يخبث سكرة وبعد ذلك في طائفة تخبث لها مذهب تنشف عن طائفة التي قبلها هل اتعنى هل اردى دائما في انشطاط ودائما في التضارف ودائما يخبث لهم أفكار وتصورات مختلفة متضارفة أما أنه السنة والجماعة لا يعدد من الاضطرار ولا اختلاف لأنهم متمسكون بالحق الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى فموضوع تصنيف كتاب الله ودسوره الرسول صلى فلا يحتل عنده اختلاط ولا اختلاف لانهم يثورون على المنهج الواحد الفصل الثانيه فرقه الصوائف والخوارج الذين خرجوا على عهد على آخر آه... عهد حثمان رضي الله عنه ونتج عن سبيجهم قتل حثمان رضي الله عنه في خلافة عنه الله عنه وشقوا عليه وتففروه, وتففروه وتففرو الصحابة لأن الصحابة لم يوافقوهم على ملابهم وهم يظنون أن من صالفهم بمزادهم هو كابت فأولئهم شطروا فيرة الخالق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ أنهم لم يوافقوهم على أضلانهم وعلى كفرهم إن الله أعرف ما لهمهم أنهم لا يتلجنون بسنة والجماعة لا ينطيعون بما أولي الأمر ويرون الخروج عليهم من الدين وأن الشق العفاء هذا من الدين يعتدون حقصنا وصابه الرسول صلى الله عليه وسلم من دون بل عقصنا عمر الله بقوله الله وعطيه رسولة وعنى الأمر منكم فهؤلاء اللهم جنر على جعل طاعة ولي الأمر للدين ولأمر مش من مني والنبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعة ولي الأمر من الدين على صلى الله عليه وسلم وإن سأمر عليهم عزل اسمعوا وارطيعوا وانت انهروا عليكم احبا فانهما يعيش منكم يسير اقتلاه بكثير فطاعبني ان الامر ومثل من الدين الخوالي تقول له ان احرار هلقى نفتق ثورات اليوم ايش احرار ولا نقضي على الامر ولا نشوف هلقى نفتق خوالي أنه يريدون تدريب جماعة المسلمين يطحى الطاح ومعطية الله ورسيلة هنا للعرض ويرون أنه مرتكب الكبير كاهد مرتكب الكبير الزاني والسارك وشارك الخامس يرون أنه كاهد لأنه أهل السنة والجماعة يرون أنه مسلم ناقص الإيمان أنه مؤمن ناقص الإيمان وانتمونه بفاسق الملي فاسق ملي مؤمن بإيمان فاسق بسرعة لا يخرج من الإسلام إلى الشرك أو نواقع المو... الإسلام المعروف أما المعاطي أن يفيدون الشرك أنه لا يخرج من الإيمان وإن جاء السبائف الله تعالى إن الله لا يقدر أن يشرك به ويغفر ما دون ذا مثاء إذن يشاء الخوالج بلنا يقولون مرتفق سبيغة كافر ولا, ولا يغفر له وهو مقلب في الله هذا خلال ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى خلال ما جاء في كتاب الله لأنهم فكر لا يقول أن السبب لأوطاعهم في هذا أنهم ليس عندهم فكر هم جاء أهل خده العبادة الصلاه اختيال وتلاوه القران ولكنهم لا يفهمون وهذه هي الحاله فالابتهاد في الره وعزابه لا يستلاب الدعي يكون ذلك مع الفكر ومع الدين والعلم وان هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لانهم جعل لهم لأن وعبادتهم إلى عبادتهم ثم قال الله عزيزهم يمرقون من الدين كما يمرق اسمه من الغني مع عبادتهم ومع طلاحهم ومع تهددهم وقيامهم بالميل لكن لما كانت تهدهم ليس على أصله صحيح وعلى عدده صحيح صار من وربالاً وفرض عليهم وعلى الأمة ونقرب عن الخواطب السيئون من الأيام أنهم قاتلوا الكفار هذا إنما يقاتلون المسلمين كما قال الله عليه وسلم يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوهام هكذا أكبر النبي صباح كلم عنهم أنهم يقاتلون أهل الإيمان أو يقاتلون أهل الإيمان ويشرقون أهل الأوهام ما عرفنا في تائز الخوالد في يوم من الأيام أنهم قاتلوا الكفار والمشيكين وإنما يقاتلون المسلمين قتلوا عثمان قتلوا علي بلادي طالب قتلوا الجبال بالعوام قتلوا خيار الصحاب وما زالوا يقتلون المسلم هذه هي قتل نتخافهم أنهم يذكرون أهل الإيمان هذا في فانيه البخاري نتخافهم أنهم يذكرون أهل الإيمان ويترقونه عبدت الأوجام وذلك بسبب جهنهم في دين الله عز وجه مع وضعهم ومع عبادتهم ومع اجتهابهم لكن لما لم يكن هذا مؤفسا على فالعلم الصحيح صار وبالا عليهم ولهذا يقوم العلامة من قيد الوصف ولهم نصوص قصوا في ذهبها من التقصير في العرغان استدلوا بمصوص وهم لا يفهمونا استدلوا بمصوص يوضر أعلى من في الوعيد على المعاطي وهم لا يفقهون معنائها يرجعوها إلى النسوط الأخى التي فيها الوعد بالمغذرة والتوبة ما ردوا بعض النسوطين بعض أخروا طرفاً وتركوا طرفاً وهذا لجهلين ولهم النسوط قصروا في ذالنا فأتوا من التقصير للعباد آثتهم أنهم قاصرون هذه آثة الحرارج الغدرة والحماس على الدين لا نكشيان لا بد أن يكون هذا مؤسسا على علم وعلى فكر يدين الله عز وجل وقادرا على علم وموضوعا في محل الغدرة طيبة الغدرة على الدين طيبة والحماس للدين طيب لكن لا بد أن يرشج ذلك اتباع الجتابي والسنة ولا اغير على الدين ولا اوحف للمسلمين من الصحابة رضي الله عنه هذا دينا شيء ومع ذلك قاتلوا الخوارج قاتلهم علي بن ربي طالب رضي الله عنه حتى قتلهم شرقتهم في وقعة قصين والنهروان لا في وقعة النهروان في النهروان قتلهم في وقعة النهروان شر قتل وتحقق بذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يقتلهم بشر من يقتل القوارب بالخير والجنة فكان علي بن وابي طالب هو الذي قتلهم فحقل على هذه البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم قتلهم يجبع شرهم عن المسلمين قتلهم يجبع شرهم عن المسلمين ووقعهم عن المسلمين في كل آخر إذا تحققوا للموجود هذا المذهب الخليس أن يعالجوه بالدعوة الله أولا دعوة إلى الله أولا لتضطير الناس فإن لم يمتدروا قاتلهم عليهم أرسل إليهم ابن أبنه عبد الله بالحباد حب القرآن حب النمة وترجمان فالقرآن فلا فرعوا ورجع منهم ستة آلات وضع منهم بقية تجيغة من لم يرجعوا حلا لأنه قاس لهم أمير المؤمنين علي بن وابي صالب لدفع شرهم وعداهم على هذه فرقة الصوات وهذا مذهبه فرقة الشيعة ثالثا قِرْبَةَ الشيعة الشيعة معناه الذين يتشيعون الاهل البيت تشيعون الاهل البيت والتيشيعoi على الاصل الاتباع وإن من شيعةه الإبراهيم استباع من أسباع إبراهيم استباع من اتباع parti اغرش عليه سلام. لما ذكر الله قصة نوع قَال وانها يوقف عن يمن لا إبراهيم فأصلت اكتشي على ثم صار نضرب على هذه الفرقة التي تجعم أنها مستدعة لأهل البيت لعلي بن أبي طالب وزريةه وأن علي هو وصل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الخلافة وأن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة ظلموا عن الجر وكفتوا بالخلاف التامين هذا لا يقولون فالتحارب الله أنهم ظللوا الصحابة كلها لأن الصحابة هجمعوا على بيعة بذكر ممنهم علي رب الله عنه عادي بايعوا بايع أبي بكر بايع العمر بايعوا عثمان فمعنى هذا أنهم خولوا علي رب الله عنه النبي يزعمون أنهم انتشدون عنه ومن غلهابهم أنهم يغلون في أهل البيت يغلون في آل البيت حتى آل بهم الأمر إلى أن اتخذوهم أربع من دون الله وبنوا عليهم الأضرحة وحيدوا عليهم في الأبوة وصاروا يطوفون لأميرهم وابدحون لهم من دون وتفرقوا في الشيئة إلى فرق كثيرة إلى فرق كثيرة بعضها أخف من بعض وبعضها أشد من بعض منهم الزيديّة ومنهم الرافضة الاثنى عشرية ومنهم الإسماعيلية الفاطينية ومنهم القرانطة ومنهم, ومنهم عدده وتفرقت الشيء إلى فرق شديدة إلى فرق شديدة بعضها أخف من بعض وبعضها أشد من بعض منهم الزيبية ومنهم الرافضة العشرية ومنهم الاسماعيلية الفاطهية ومنهم القرارضة ومنهم ومنهم عدد كريم سرق كما قلت لكم سابقا إن من ترس الحق فإنه لا يزال في اختلاف وتفرق قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بيه فقد تولوا فإنما هم في شقاق فسيبطيكه الله وهو التميح العليم فمن طرف الحق مبتلى بالبعض والزيق والتفرق ولا ينتهي إلى نتيجة إلا إلى الخسارة والعياذ بالله تفرقت الشياء إلى فرق كثيرة ولحن الصغيرة كما تفرقت وكمان تفرقت ال ااا هنا الله الفوارق فوارق هي فرق الى فرق كثيره الازرقاء والحروريه وغيرها الى اخره فوارق كثيره منهم الغلاد ومنهم من هوجون ومن ذلك لهم فرق كثيرة من الصوارج كلها ترجع إلى أخذ الصوارج الفرقة الرابعة فرقة الجهمية الجهمية وما أدراك الجهمية الجهمية نسبة إلى الجهم ذو خفوان الجهم ذو خفوان الذي تسلمه على على على ناس من اليهود على جعد بن درهم تسلم على جعد بن درهم وجعد بن درهم تسلم على مزيد ابن الاخر من اليهود ما هو معنى الجهميه معنى الجهميه اتقات الاثناء والاتفاق انهم ينسون اسماء الله وكتابه يمترون أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى فلا يبتكون لله بسما ولا صفات ويدعمون أنه لا يكون مجرد عن الأسماء والصفات تعالى الله عما يقولون لأن إحبات الأسماء والصفات بزعمهم يقضي الشرك وتعدد الآلهة كما يقولون هذه شواهدهم اللعينه ولا تقبل ما يقول يقولون في حسين يعني الواحد منهم اليس موثق مثلا لانه عالم ولانه غني ها صالح ولانه حاجي يعني الواحد منهم عنده قدرات هل على ذلك انه يكون عنده اشخاص مثلا واحد مهان عاقل ونعوي ومفتر وصانع وتاجر هل تجمع الى ارتفاع في شخص إذا انتمع في شخص هلو قال انه صار عدة الشخص هلو كان هل هو من تعدد الأزمة و تعدد الآلهة ولهذا لما قال المشيكون من قبل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن يا رحيم قالوا هذا يجعهم أنه يعظم إلا أنه وإذا ما هو يدعو آله المتعافلة فأنجل الله سبحانه وتعالى قوله فدعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسناء اسماء الله كثيرة سبحانه وتعالى ويسدل على خماله وعظمته سبحانه وتعالى لا تدر على يتعدد الآية كما يقول بل تدر على العظمة وعلى الكمال المدات المجردة التي ليست لها ارتفاع هذه لا, لا وجود لها مستحيل يوجد شريف ليس له ارتفاع هل في الدنيا الشريف يوجد ليس له ارتفاع مستحيل أبل أبل لكل ارتفاع وعلى الأقل صفة الوجود صفة الوجود له إجابة الله موجود على <تصفيق> هؤلاء اليهود يعني قلت له الجهله والطفال الذي تبنى اتخذها بالجبر ورجعت الى جهل الجبر الجبر في الاسم والانقباض والجبر بالقدر لان هم اليهوديه يقولون إن, ان العبد ليس له مشي او ليس الاقياء وانما هو مجبر على فعلنا ومعنى هذا انهم إذا عذب على المعصيه يكون مذموما عندنا كده عندنا ودي برضو عليه كما يقول تعالى الله هل فهم جمع فين جبر وفين التجهم وانه يقول علامه قيم وجيم وجيم ثم جيم ما هو يعني جمع فين جبر وتجهم ها وجيم استخدمتي ها اذا و... قلنا هو الجبر، الجبر هو الجبرية الاستجاهم هو نفس الشيء هؤلاء أربع جباز والجيب الرابع يهدي الجهنم والجيب الرابع هذين جهنم يلهم وجيهم ثم يجيهم معهما راجعوا زي سنونية الحاصل أن هذا مذهب الجميل وأن السهرة هو نفي الأسمى والصفاج عن الله سبحانه وتعالى إن شقة عن هذا المدهب منهب المعتزلة ومنهب الأساعر ومنهب الماثورية كلهم من شق من منهب الجميل فالمعتزلة أثبت الأسماء ونقف أصفات لكن أثبت أسماء مجرد مجرد ألفاغ لا تدل على أصفات لا تدل على أصفات فالمعتزلة سموا بالمعتزلة لأنهم اعتجلوا مجلس الحسن الضفر لأنهم كانوا كان إمامهم واصل بن عطا كان إمام المعتجل واصل بن كان من فنميذ الحسن الضفري رحمه الله الإمام السابعي الجليل فلما سئل الحسن الضفري عن مرتفب الكبيرة مرتفب الكبيرة ما حكمه قال بقوله للسر والجماعة إنه مؤمن ناقص اليمان هو ليس ناقص الدين مؤمن الدين ليس شيئا كذلك لن يرضى لن يرضى واصل بن عطاء بهذا الجواب من شيخه تعتذ وقال لا انا ارى ليس بمؤمن ولا كافر وانهم في منزله بين المنزلتين وانشق عن شيخه الحسن وثار بقاءه المسجد وشمأ عليه قوم لنا او باش الناس واحد الكون حتى دعات ولا لا بده يحاجهم لا هذه من الله تعالى ترى كما مثل حسن اللي هو مجلس الحاكم ومجلس العلم والحاج الى مجلس المعتزلي خاصه من ذلك الوقت ثم من فرسيله لا نحن نحتاج العلاقه والجناح وصاروا ينفون اتفاة لله سبحانه وتعالى ويثبتون له أسمى مجرد ويحكمون على مرتكب الكبيرة لما حكمت به الخوارج أنه مقلب في النار لكن اختله عن الخوارج في الدنيا أنه يقوم في المنزلة بين المنزلتين ليس لمؤمنين ولا كان القوانين بلوم كابر اختله عن الخوارج في هذه المنزلة بين المنزلتين والفقوط على أنه يقوم بمؤمنين لكن لم يوافقهم على أنه يدخل من قالوا بالمنزلة بين المنزلين يا سبحانهوه هل معقول من المسان لا يكون لا بحن ولا كافر هذا صحيح من يقول الآن يقول هذا عاقل لهم لا يقال أنه مؤذن ولا كافر هذا صحيح هذا هو الذي خلفكم فمنكم كأغاثر ومنكم مؤذن ماذا هو منكم من هو بالمنزلة بين المنزلة لكن هنهوا والله يفقرون هذا من هذا المسيح تفرع عنه من هذا الأشاعر الأشاعر ينسبون لأبي الحسن الأشعري رحيمه وكان أبي الحسن العشعري كان معتجلي كان معتجلي من تلانيج شيخ معتجلة أدي عني الجبال كان من فلانينة ثم إنه من الله عليه وعرف بطلان مذهب المعتدل فوقف في النسي بيوم الجمعة وأعلن ضراءته من مذهب المعتدل وخلع ثوبا عليه وقال خلعت مذهب المعتدل ثم خلعت ثوبيها لكنه وقال صار إلى مجهد الحرامية والحرامية أتبع محمد بن كرام الكلابية إلى مجهد الكلابية أتبع سعيد بن كلاب محمد بن سعيد بن كلاب ومحمد بن سعيد بن كلاب يثبت سبع صفات وينثم عداء يثبت الأسماء ويثبت يقول ان العقل ذل عليه وينفي عنها يقول ان العقل, العقل لا يدل الا على سبب فقط العلم والقدره والاراده والى اخر تبع العلم والقدره والاراده والحياه والكل والحياه والعلم يقول ان عليه العقل ان ما لم يدل عليه العقل عنده فليس ثم إن الله منع عليه على آد الحسن من أشعر وترك ملاب أن كننا ورجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حمد وقال أنا أقول بما يقول به إمام أهل السنة أحمد بن حمد إن الله استوى على العرش وأن له يدا وأن له وجها وأن له ذكر هذا في كتابه الإبانة الإبانة عن أخير أبديانة وذكر هذا في كتابه الثاني مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين ذكر أنه على مذهب الإمام أحمد بنحمد ولكن أسباعه أسباعه على مذهب الكلابية لا يزالون على مذهبه الأول ذلك سمرون بالأشحرية نسبة إلى الأشحر في مذهبه الأول أما بعد أن وزع إلى مذهبها للسنة والجماعة فنسبت هذا المذهب إليهم والصواب يقال مذهب الكلابية لا مذهب أبل حتى الله لأنه ساب من هل وصلّف في ذال استفاده عن أصول قدّيّا وفقّر برجوه وتمسكّفه بما كان عليه أهل كثنّة والجماعة وخطوطاً لإمام أحمد إبن الحمد الله هذا ملهب الأشاعر من شرط عن ملهب المعتزلة وملهب ويشت من ملهب ثم تفرعت ملهب الجهنية الماتوريسية آل الآن إلى آخر كلها أصلها ملهب الجهنية كل من نفى اكتفات أو شيئا منها فإنه عنده تجههم من ملهب الجهنية سواء كان مقرهم أو مستجران هذه زرقة الجهنية لكنه تطريبا منصول الفرق القدرية الخوارج الجهنية الشيعة على التركير أولا القدرية ثم الشيعة ثم الخوارج ثم الجهنية هذه منصول الفرق تفرقت عنها بعدها فرق سليمة لا يصطيها إلا الله وثم في هذا كتب منها كتاب الفرق بين الفرق ل ومنها كتاب الهيمنة للورحيحا لعبد الفرير الشهر ثاني ومنها كتاب الفتن من الورحيحا بن حزم ومنها كتاب مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين عند الحسن كل هذه في بيان وتنوعها وتعبدها واختلافها وتطوراتها ولا تزال إلى عقلنا هذا تتطور وتزيدها وينشى عليها مذاهب أخرى وتنشأ عنها أفكار جديدة منبهضة عن أصل الذكرى ولم يبقى على الحق إلا من إلا أن أفكنناه الجمال في كل جمال ومكان هم عن الحق إلى أن تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق واهرين لا يضبهم من خدلهم ولا من خالفهم حتى يأتي عمر الله سفارة وتعالى وهم على ذلك أهل السنق والجماعة ولله الحمد يخالبون من القدرين يؤمنون بالقدر وأنه من أركان الإيمان السلسة وأنه لقى قلوا في هذا الكون شيء إن الله وقدره سبحانه وتعالى لأنه الخلاق الغب المالك المتفرس الله قانق كل شيء وهو على كل شيء وفيد له مقالب السماوات لا أحد يتضطرق إلى هذا الكون إلا بمثلاثه إرادته وخدرته وتقديره قدم الله وقال حان الله عليم الله ما كان وما سيكون في الاجل وما كتبه للراقي ثم اوجده وخلقه اذا شاء واشائه سبحانه وتعالى هذه هذا من مذهب مذهبهم في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم وردونهم كلهم اهل ذات غيره للبيت يغانون الصحابة كلهم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بيحتمل ويمتفنون بذالب قولهم تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون أبنا فعلنا وليخواننا الذين سبقونا بالأمان ولا تجعل في قلوبنا فلا للذين آمن هم الخالقون بالأسفح لأنهم لا يفرغون بين أحاضر رسول الله عليه الصلاة فيوالون بعضهم ويعادون بعضهم لا بل يوالونهم جميعا يفتدونهم جميعا ويعتقدون أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بفر أم عمر ثم عثمان ثم علي والصحابة يتفاهم المهاجرون أفضل من الأنصار وصحابة بجر لهم فضيلة وعبئة اللوان لهم فضيلة لهم فضائل لهم تعالى علي. لكن يوالون الجليل كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون السمع والطاعة خلافا للخوارف يعتقدون السمع والطاعة ليولاة أمور المسلمين ولا يرون الخروج على إمام المسلمين وإن حصل لهم خطأ ما دام هذا الخطأ دون الكفر ودون الشر قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا حتى تروا كفراً بواحة عندكم من الله عليه قرهان فهم يخالفون الخوائف ويخالفون الشيعة وكذلك يخالفون الجهنية ومشتقاتهم في أسرع الله وكفاته فيؤمنون بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم وما سمى الله تعالى به نفسه وما سمى به رسول صلى الله عليه وسلم ويتبعون في ذلك الفتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل من غير تحريب ولا تعطيل على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع الضفر فمذهبه للسنة والجماعة ولله الحمد جامع للحق كله في جميع الأبوار وفي جميع المسائل ومخالف لكل ما عليه الفرق الضالة والمحن الباطلة فمت أهوال النجاة فهذا هو مذهب أهل السنة والجنة الله أن يجعلنا وعلياكم منهم لمن مني وكرم وأن يرينا الحق حقا ولا رقنا اتلاعا وأن يرينا الباطل باطلا ولا الرقنا اتلابا إنه مجيب صلى الله وسلم على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الجيمات التي ذكرها في القيس فهي أربعة جيم التجاه وجيم الإرجاء أمن يقول بالأرجع هو مربي وجيم الجبر آلي ثلاث والرابع يقول جيم جهنم جيم جهنم جيم وجيم ثم جيم معهما معه مع عارض إلى آخر الثلاثين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الانبياء والمسرين يقول سؤالهم وصاحبه ليس من أهل الطائف يا فضيلة الشيخ طالح لفضل الله ويعاك إنني أعمل بشركة يوجد بها رضام اضخار نسبة للرافل من أرضك شهرية يوجد رضامين للإضخار الأول هو رائع بدون ثواتب وعند, وعند نهاية الخدمة يتم محاولة الموضة المستير للإضخار برسبة مئة ما أرد أي وفضياتكم في الاشتراك في الادخار الذي بدون فوائد على كل حال هذا المعارض يمكن أن يمضينا فتوى من جهسة فعلا تستعيد أن يستطيع الهسة ويأخذ فوائد لكن إذا كان بدون فوائد يكون جهسة من الثقاعد والله أعلم يعني شيء ندخل الشركة من غاسبة كهلية ثم بعد ذلك إذا تقاعت أو انفصل عن العمل فالصير لحقوقه أو تنشير لتقاعت على حسب ما خفل نظاف به صورة العمل أيام العمل أو فترة العمل فلي متبر منه التقاعت أن يظهر الله لا شيء به عمل الذي فيه بصوائد ربوي هذا الحرام يقول السائل ما الفرقه بين الشيعة والخوارج والراغلة ومن هو الإمام الخوارج و هل لي ابن سلون دونه لذلك؟ الفرق بين الشيئة الشيئة والخوارف والغاثرة هذا بيناه يحتاج إلى وقت تولي سين ربينهم اخرب لنا ناهب هم هاي الواحد كلهم نحلة كلهم طبيرك وعن ابن سلون هذا رأس المنافقين ابن سلون هذا عبدالله دلوقتي. ابن عبيد سلون رأس المنافقين هذا يسمع منافق انما دين مولانا تص ان راس الخوارج فالله هو اعلى حكيم الذي صراعه الرجل يقال له ذو قوة الحروري, الحروري وتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اوعدك بانك لن تعدل قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اسلام من يعد اليدال ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ظهر هذا أولاكم تحقيرون يعني من شكله ومن أكباعد أولاكم تحقيرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يمرقون من الإسلام كما عمر قسامون يقرؤون القرآن ولا يتجاوجون حلاء جراهم نعم يقول الثالث عزيز الشيخ قال الحمد للخ الله لقد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن قلوف الدين فهل سبب للحراف السرق عن أهل السنة والجماعة كان من قلوف الدين وما أمثل الثالث عن السرق الخوارف ظاهر أن, أن سبب الحراف الغلو في السرق لأنهم تشددوا العبادة على غير هدى وعلى غير علم وضطيرة وأطلقوا على الناس الكهر من غير ضطيرة لأنهم تخالفونهم في نظهرهم ولا شك أن الغلو هو أساس البلد يعني الكتاب لا تغلو في دينكم على الحق قالت الله عليه وسلم إياكم والغلو فإن لا أهلك من شاء لقدركم الغلو ونجد أن المحطلة الاختفاض تبدأ من حراف الغلو في التنزيز الغلو في التنزيز مسبب من شراز الممثلة والمشبهة غلوهم في الإشبال فالغلو هذا غلال والوسط هو الخير الوسط والاعتبال هو الخير بكل الأموم لا عن أنه غلو دورا في ظلال الفرق عن حق كل غلوه بحشد نعم هذا غلفي كلا ولا غلفي كلا اقاده علمه عن الدين نعم هذه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحن في ورده اكاديميه ونا في يوم بشار بالدراغه الاخيره في الموسيقى فما حكم ذلك زق الله قضيه الامر على الاكاديميه هل ترجع فيها الجهه نفسها تراجع بها الجهاز المختص تراجع بها جهه الرقبه تلاها في فيها نعم لقد صدرت رساله مننا صلى الله عليه وسلم وبارك ثم ماذا يرجو فضيلتكم بيان حكم في اقتناء الانواع علم ان بعضها مجسمه ظاهره المنامس الوجه كالعينين والانف والفم وغيره الصور ليست يا اخي لو ان كانت عرايس ف... او مرايط هو ما فيها خط لانها مباهات لخلق الله ابن الله تعالى والمجتن هو خط هو المجتن التماديل اشت اجمع العلماء على تحليم التماديل ولأسل ولال المشركين ما هذه التماديل التي انتم لها عاسبون القوم ابراهيم انما إنما كان شركهم بسبب التماثيل يقوم نوحي إنما كان شركهم بسبب الصور والسماثيل التي مطبوها على المجال صور الصالحين والتصوير صلى قل لحدوث الشرك والغلو والأشهار حتى يعددوا من دون الله عز وجل وفيه مراهات لخلق الله كما قال نبي صلى الله عليه وسلم الحديث القذفي أن الله تعالى يقول وَمَنْ أَضْلَهُ مِنْ مَنْ جَهَبَ يَخْلُقُوا كَهَلْفِيهِ أن يخلقوا حبه أو يخلقوا كعير فالتصوير لاحي رذيب والتماثيل أشك وخطرها أعظم نعم يقول الكائد حضرة الشيخ على صوحية فرقة من فرقة وماشر كلمتكم لمن يعتقد أن يقام كالمولد النبوي وهو يعتقد وهو يعتبر أنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي لا يعمله فهو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم معنى التصوف لا تفت من فرقة النظر المتصوهة فرقة من فرق إضراء الغلق في حتى تحبّد الله بعبادات لن الله ولا رسوله وهذا مذهب المتصوه أنه بل إنها متطورة من ذهبهم تعظيم أتباع المتبوعيهم ومشارفهم حتى طاول يسرعون لهم ويأمرونهم له وينهونهم له ويعتبرون طاعتهم أنها عبادة ولهذا يقول المريد مع الشيسر يكون كالمجهة مع راسبه المريد يعني السريد مع الشيسر الصوفي لا يتكلم ولا يعترق بشيء إنه لا منه بأي شيء عليه ينظر وما من ذلك لا يقولون أنه لا شيخ الله فشيحه الشيطان كما يقولون فهم غلوث حتى عتبوا طاعاتهم عبادة لا شك من السفوء من فرقة من فرق الله الرحمن و يوجد السؤال فورد لا يوجد السؤال لا يوجد السؤال شفه يبدأ لا لا يوجد السؤال بقيه السؤال بقيه السادمي فالدولة لا, لا شك المحبة الذي صلى الله عليه وسلم واجبة على مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فمحبته واجبة علينا الحكم من محبتنا لأنفسهم وهي الأولادنا وآبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين هذا بالأشك ومن هذا بالدين وان هيذ بالرسول صلى الله عليه وسلم عن عند الاسلام خلينا نواحد اذا عليه وسلم او ظهر جاء الرسول قال تدل ما عند الله فاحبط علينا او ظهر شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فحب الرسول صلى هل محبه الرسول معناها هي قائمه المولد فتوته لذلك يقولون الاستحادة ما أحبوا الرسول لأنهم لا طام مولد له يقولون أبو بكر وعمر وحثمان وعلي واستحادة والشابعين وسرون المفضلة لا يحبون الرسول لأنهم لم يقيموا موالد وإنما يحبوا هؤلاء الذين جاءوا من بعد وأحدثوا الموالد هل بعد هذا الضلال الضلال لأننا نظلل الاستحادة والشابعين وأتباعهم ونقول إنهم مش الرسول يعني هم اصحاب الوالد هذا غلط انت الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان يحب الرسول فانه يتبعه ويطيع ويترك ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نهى ان يبتدع والمحدث والمحدث يحل صلى الله عليه يكون حافيا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو هو الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تخالف المتحمد بالمخالفة تأتي بشيء ما شبعه الرسول ولا فعله أصحابه وخلقاءه الراتبون تقول هل أنا حبا للرسول صلى الله عليه وسلم أسوء على الله أين العقول كل خير فهو في اتباع السنة وكل شر فهو في اتباع البيض رحمة الله نعم ضرية السيحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الطائب هذا ذلّل في حلقة القرار لمدينة الطائب يغطي المزارعين خروضاً بدون طائدة ويسترد أن يبيع المزارع محسولة وعنده إذا بقى بطائب أما إذا كان خالد الطائب فيبيعه كيف ساء أما اسم هذا القرض وهل تحت الهديد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نسع نسع ورغاً لا شدت أن ينّر واضح أنه مهرداً إذا أعطرته من أجل انه هم يتوجون طلعه عندك وضيعههم عندك تحصل على يعني الفائده من وراءها فهذا قرض جر لنا دعوه ربى بإباحه البنين ن نذ شيء يقول رسول الله عليه وسلم فتسرح ثم على صلاه وتدرينا في قرض فهل هذا المعد محصود ام لا ليس محصود جرب كثيرا جدا اذا طالعته في كتب الجرب وجدتم أنها كثيرة. لكن الله يعلم هذه الثلاثة والسلحين هي, هي أصول الجرام. وتشعرت منها فرق كثيرة. أبينا في الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدو إعطاء لمحة عن سرقة العلوية والإثمائلية. أمي من الشيعة؟ أنا أقول لكم في الأول أنهم من صواعد الشيعة. وهم غلوا فيه. يأهل البيت. و... لا امال هذه معلومه ن نقل هل هناك فرق بين الفرق الناجيه والفرق المنصوره ابدا الفرق الناجيه ينتصر ولك كل ناجيه الا اذا كانت منصوره ولا تكون منصوره الا الى فالت ناجيه هذه اصطابهم امن السنه والجماعه هل هل ان يرفع الناجيه الفارقه هذه استنتاجه ان هناك جانب مفرق بين هذه الاقتباس ويجعل آله لبعض يمجي البعض الآخر هذا يمجي فرقه من سنة والجماعة يعني يمجي فرقه يجعل بعضهم فرقة لاجئة وبعضهم فرقة منصورة فهم الجماعة واحدة ما فيهم تدريق قبيلة ف... السيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عندي مبلغ من المال مجمع من أهل الحيث لبناء مثال وحال عليه حب هل تجل عليه الزكاة إذا كان هذا المال من إذا كان عن المآل المتدرعين في اجتمع لبناء المسجد وليس فيه ذكاة لأنهم معدل للإحسان المخير وليس فيه ذكاة جاسة يقول السائل ما حكم السقني بالأذان تحكين الصوت بالأذان طيب تحكين الصوت بالأذان و أدانه بصوت جليل طيب هذا مما يرهب في اجتمع الأذان والنبي صلى الله عليه وسلم تم علاقة محرورة وجعله مؤجنا في مسكة لحفظ صوته وحفظ أدائه رضي الله عنه ولما جاء عبدالله بن جيد بالرؤية التي رآها بالأداء قال أرفها على بلال فإنه أندى من صوتا يعني أرفع منك صوتا دل على أن رفع الصوت للأداء وتحكين للأداء طيب لكن ما يصل إلى حفظ التلحيل والتطريق نعم يقول الثالث هني أحرم على ولي الأمر وإن استدل بشرع الله بشرايح كثرة بتحكيمة الناس بها ويقول جمرة لا علامة الدي... لا فرق بين الدين والسياد أصر رريف هذا المثال هذه المثالة مثالة التدخير والخروج يعني استاعت أنه نعرض شأن هذا الشخص الذي يغادر الحكم عليه نعرض ويسمع ما, ما هو عليه وما هي الشبه الذي أدنى بها ومنفهم عليه بعد ذلك أما أن يقول على طول أن الكافر ومن يخرج عليه يحتاج إلى جراحة فالأمر خطيئ جدا كل واحد يتصري منه وكل يقول للناس يخرجوا على هذا اليوم وكانوا أن يقوم بفرورها فلابد أن يرجع في هذه المقوم إلى أهل العلم قال تعالى ويدا جاء اللهم اني اخاف الاعمه ولو مطلوب الى الرسول والى اول الامر منهم كل الذين تنته طول عمرهم هذه الرؤوه تعرف على اهل العلم على اعمال بسيطه وينظرون في واقع هاولها الفاهق ويحكمون عليه لما تقضيه الشريعة ان استسرع به دار الاحكام فلان كافر فلان يجب الخروج عليه على هو مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد.net والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته